بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 118. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وَأُحِينَ إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ يَشَاءُ يَبْكُونَ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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وكذلك مكن ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 129. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 120. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأينهُ أكَبرَنَهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشٰلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ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 129 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 120 إن الحكم إلا لله أمر أَلَّا لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون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 وَمَا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون 110 ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون 124. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 125. وقال الملك ائتوني به فلما جاء رسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديه إن ربي بكيده عليم قال ما خطبكن كن إذ رأت يوسف عن نفسه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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَاعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ جَاعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين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 وتولى عنهم وَقَالَ يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 ما وما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا 113. لَهُ مَن يَتَّقُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ 115. وهو أرحم الراحمين 116. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولمَّ فصلت العير قَالَ أبوه إني لا أجد ريحا يوسف فلو لا أن تفند قالوا تَلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَى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 وأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين